لا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وعنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا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 وعلاجه من الامراض والافات فان صلاح القلب هو سبب صلاح الاعمال وهو سبب النجاة في الدنيا والاخره والله اننا يجب ان نحرص على قلوبنا اكثر من حرصنا على اجسادنا ان ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رواه مسلم قال شيخ الاسلام ابن سينا رحمه الله تعالى القلب هو الاصل كما قال ابو هريره رضي الله عنه القلب ملك الاعضاء والاعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده وقال ابن القيم رحمه الله تعالى الاعمال تتفاضل عند الله بتفاضل ما في القلوب لا بكثرتها يعني لا بكثرة الاعمال وصورها بل بقوة الداعي وصدق الفاعل واخلاصه وايثاره الله على نفسه انتهى كلامه رحمه الله وقد صدق محمد صلى الله عليه وسلم حين قال الا ان في الجسد مضغه اذا فسدت فسد حل الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله انا وهي القلب وقد دلت النصوص يا عباد الله على ان قلوب العباد لا تخرج عن قلوب ثلاثه اولها القلب السليم والثاني هو القلب الميت والثالث هو القلب المريض يا ترى من أي الأنواع قلبي وقلبك أخي المسلم أخي في الله أرعني سمعك ثم حاول أن تصنف نفسك وأن تصنف قلبك هل قلبك السليم أم إنه مريض أم إنه غير ذلك والعياذ بالله أما القلب السليم فقد ذكره الله جل جلاله في قوله على لسان ابراهيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم قال ابن كثير رحمه الله تعالى سليم يعني سالم من الذنب ومن الشرك وقال ابن القيم رحمه الله القلب السليم هو الذي سلم ان يكون لغير الله فيه شرك بوجهه ما بل قد خنص عبوديته لله تعالى اراده ومحبه وتوكلا وانابه واذابه وخشيه ورجاء هذا الكلام ايها الاخوه كلام نفيس ثمين لمن يصفه ولمن يعرضه على حياته ويعرضه على قلبه يقول رحمه الله ان القلب السليم هو الذي خلفت عبوديته لله تعالى ارازه ارازتك يا اخي لمن انطلاقات القلب تجاه من اراده ومحبه تحب في من وتبغض في من محبه وتوكلا وانابه واخباتا وخشيه الخوف مما نخاف اليوم خلنا خاف من الله كما نخاف من الفقر خلنا خاف من الله كما نخاف من اعدائنا هذه القضايا ايها الاخوه بها تصلح القلوب قال رحمه الله تعالى وخسية ورجاء وخلص عمله لله فإن أحب أحب في الله وإن أبغض أبغض في الله وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله ولا يكفيه هذا حتى يسلم منه الانقياج والتحكيم لكل من حجى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من يحكمون على الأشياء بأزواقهم وبما تونوه من ثقافات من شرق وغرق هل تعلمون وهل يعلم هؤلاء أنه لا صرح لقلوبهم إلا أن تتوحد القلوب على تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكيمه عليه الصراط والسلام وتحكيم الشرع الذي جاء به في كل دقيق وجليل وقال رحمه الله تعالى ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والشح والحسد والسخط والكبر وحب الدنيا والرياء فسلم من كل آفة تبعده عن الله وسلم من كل قاطع يقطع عن الله فهذا القلب السليم اسمع يا اخي اذا اردت ان تشعر بهذا الشعور الذي شعر به ابن القيم وقبله كثير الى نبينا صلى الله عليه وسلم قال هذا هو القلب السليم في deme المعدله في الدنيا وفي deme في البرزخ وفي deme يوم المعاد انتهى كلامه رحمه الله, الله الله اكبر ما اهنى صاحب هذا القلب اسال الله تبارك وتعالى من فضله واسمع يا اخي جيدا ما سطرته يا ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال ولا تتم له سلامته سلامه القلب مطلقا حتى يسلم من خمسه اشياء من شرك يناقض التوحيد و بدعه تخالف السنه و شهوه تخالف الامر وغفلة تناقض الذكر وهون يناقض التجرد والاخلاص انتهى كلامي اخي المسلم اذا اردت ان تعيث ماذا تشحن قلبك تسال نفسك هل انت تحرص على اثقان الطاع هل تسمع على اسقان القاعه مع شعورك بالتقصير واستعظام الذنوب والخوف من سيج الخلص ومن الوقوف بين يدي الله من خيوب الم تستمع قول ربك جل جلاله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤثون ما آتوا ينفقون في سبيل الله يؤثون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون الى الخيرات وهم لها سابقون فقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قل يا رسول الله والذين يؤثمون ما اتوا وقلوبهم وجله هل هو الرجل يذني ويسرق ويشرب الخمر فهو وجل لانه وضع في هذه الموبقات قال صلى الله عليه وسلم لا يا بنت السدي ولكن الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ان يقبل منه رواه الامام احمد وقال البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب صوت المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر قال ابراهيم قال ابراهيم السيدي رحمه الله تعالى ما عرفت قولي على حملي الا خشيته ان اكون مكذبا ما عرفت يقول قولي على املي الا خشيت ان اكون مكذبه وقالت مؤدي ملك ترحمه الله ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصاحبون النفاق على نفسه ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل بعض الناس اليوم اذا ذكر بخطأ ظاهر واضح غرض وقال انكم تتدخلون في شؤون الناس ونحن احسن من غيرنا وهؤلاء اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرتكبون المعصيه يخافون على انفسهم النفاق وان انس رضي الله عنه قال انكم لا تعملون اعمالا يحدث من يخاطبنا ثلا يخاطب اقواما فيهم من الصحابه ومن التابعين يقول انا انكم لا تعملون اعمالا وهو في القرن الاول القرن المفصل انكم لا تعملون اعمالا هي في احلنكم ادق من الشعر ان كنا لنعدها على اهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات ايها الاسوء في الله ومن علامات صحه القلب اطمئنان القلب والخشوع عند قراءه القران والتاثر به والتفلط باخلاقه قال تعالى الذين امنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله انا بذكر الله تطمئن القلوب ومن علامات صحه القلب ايضا انه اذا دخل الصلاه ذهب عنه همه وغمه الذي يجده في الدنيا نسال الله تبارك وتعالى من فضله وان يصلح قلوبنا واعمالنا انه على كل شيء قدير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 صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله ومن علامات صحه القلب وكونه سليما انه لا يغفل عن ذكر الله فهو لا يغفل عن الذكر ابدا لانه حياته ولذلك لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فرجل قال ان شرائع الاسلام قد كسرت علي هو مترددا اي يقضي وقته في تلاوه القران او في طلب رحن او في جهاد في سبيل الله او في ذوي الوالدين او غير ذلك من ابواب الخير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله انه الذكر الذي يحول بيننا وبين المحال انه الذكر الذي يكون حاجزا عن كثير من الهموم والتشيرات السيئه قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن علامات صحته ايضا ان يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالاخره ان هذا الكلام ايها الاخوه ربما لا يقهر وربما لا ييئس منه الا من خالط قلبه بثاثه الايمان قال رحمه الله ومن علامات صحه القلب السليم ان يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالاخره وهو في الدنيا ويحل فيها حتى يبقى فيها كانه من اهلنا وابنائها ذاه الى هذه الدار غريبا ياخذ منها حاجته ويعود الى وطنه كما قال عليه السلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنت الدنيا كانك غريب او عابر السبيل ومن الاماكن فشحه القلب ان يبغض المؤمن المعاصي ولو ارتكبها وان يحب الصاغه ويتمناها ولو لم يقدر عليها وهذا امر يقصد عنه كثير من العصاه الجميع يقع في المعاصي لكن هذا الشعور شعور عظيم يقاوم المعاصي وهو ان تقع في المعصيه وانت كاره لها مبغض لها واذا نمت تستقع في لحظاعه تتمنها وتمنى ان لو كنت من اهلها ومن علامات صحه القلب ايضا حب الصالحين وحب مجالستهم وم달فتهم والحرص على نفقه الاخيار وبعد هذا خل لك يا اخي ان تعرف قلبك هل هو سليم او لا اخي بالله كن جريئا مع نفسك وصريحا إلى أبعض الحجود وقد أعطاك الله تبارك وتعالى فرصة للصفحيش والتوبة والرجوع إليه ما جمتا تتنفس في هذه الحياة في الدنيا فالبجار والبجار وإياك والتسوير أيها الإخوة في الله عرفنا القلب السليم ولكن ما شأن القلب المريض والقلب الميز عادنا الله من هما سيكون لنا ان شاء الله حديث في مناسبات قادمه عن هذين القلبين اسال الله باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا قلوبا سليمه مؤمنه برب العالمين انه على كل شيء قدير اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفره والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان الحمد لله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 وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد في الجمعه الماضيه الحديث عن القلب السليم الذي ذكرته الله تبارك وتعالى في قوله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وذكرنا صفات ذلك القلب الذي لا اشك ان كل واحد منا يتمنى ان يكون قلبه كذلك كيف لا وهو يكون حسدا في نجاته يوم القيامه وحديثنا اليوم عن القسمين الاخرين من اقسام القلوب وهما القلب الميت والقلب المريض اما الميت فهو قلب الكافر قلب المنافق قلب لا حياة فيه لأنه لا يقف إلا مع شهوته أعمى عن الحق لا يصدر إلا عن إرادة الفساد أما ما يوجد أحيانا عند بعض الكفار وربما المنافقين ربما يوجد عندهم بعض شعور شعور طيب يلمس احيانا في بعض التصرفات كشعور العطف مثلا او الرحمه وبعض المسائل الحسنه التي تظهر من بعض الكفار هذه المشاعر الطيبه ليست ناشئه من نور القلب والبصيره كلا ان مصدر ذلك هو الفطره لان الله جل وعلا خلق عباده كلهم فصفاء لكن الكفار تلوثت صفارهم وغمست خطائرهم لكن الانسان احيانا ولو كفر يرجع الى فطرته لان فطرته الله شتنه لكن الناس اقبلوا على انفسهم فاسدوها وهؤلاء الكفار وما يصدر عنهم من خير احيانا انما يكافؤون عليه في الحياه الدنيا اما في الاخره فليس لهم نصيب ان جزاءهم في الدنيا على هذه الاشياء ان يطعمهم الله فيها ويسقيهم في هذه الحياه الدنيا ويكرمهم في هذه الحياه الدنيا اكراما كاكرام البهائم لان البهائم احسن بلا شك من هؤلاء لانهم غير مك... لان البهائم لم تكلف اما الكفار فانهم كلفوا فرصدوا فيعطيهم الله تبارك وتعالى من جزاء الحسنات في الحياه الدنيا قال الله تبارك وتعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوص الىهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون في الدنيا لا يبخسون هناك الذين ليس لهم في الاخره اِلَّا النَّار وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ حَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ فُضَاءً مَّنثُورًا أَمَّا الْمُؤْمِن فَإِذَا عَمِلَ الْحَسَنَةَ أَوَّلُ مَا يَتَعَلَّقُ قَلْبُهُ بِهِ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْآخِرَةِ يَرْجُو ثَوَابَهَا فِي يَوْمٍ تَشْفَعُ فِيهِ الصُّغَبَا أَيُّهَا الأَسْوَةُ فِي اللَّهِ القلب الميت لا نحتاج ان نتحدث عنه كثيرا لانه ما اما القلب الذي يحتاج الى حديث ويحتاج الى بحث ويحتاج من كل واحد منا الى نظر والى تفكير فهو القلب المريض القلب المريض هو الذي دخلته الشبهات واخترقته الشهوات حتى شغلته عن مقصده الأعظم وهو عباده الله شغلته عن حب الله وعن حب رسوله صلى الله عليه وسلم والمرض يا عباد الله درجات كل على حسب مرض وكثرة شبهاته وشهواته يقول الإمام ابن ثيمية رحمه الله تعالى موضحا شيئا عن مرض القلب يقول هو نوع فساد فساد يحصل للقلب يسد به تصوره وإرادته فتصوره بالشبهات يعني يسد التصور بالشبهة كثير من الناس اليوم تصوراتهم عن بعض خضايا خطأ لماذا؟ لأن القلب قد انتلأ بالشبهات يقول رحمه الله يسد تصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق او يراه على خلاف ما هو عليه وارادته كيف تستد الاراده وارادته بحيث يبغض الحق النافع سبحان الله هل هناك احد يبغض الحق اذا كان هذا الحق يخالف شهوته ويخالف ما يحبه ويميل اليه ابغض هذا الحق يقول رحمه الله وارادته بحيث يبغض الحق الناصع ويشد الضار سبحان الله هل هناك احد يبغض الحق اذا كان هذا الشخص يخالف الشهوه ويخالف ما يحبه ويميل اليه ابغض هذا الحق يقول رحمه الله وارادته بحيث يبغض الحق الناصع ويشد الضار ايها الاخوه في الله هل يصدق احد في ضرب الخمص فندى الناس يشابونها هل يصدق احد في ان الزنا اعادنا الله واياكم منه انه بلاء وشر كلا لكن الناس كثير من العصاة والمتمردين انما يقبلون على مثل هذه الاشياء اعاذنا الله واياكم منها ويقول رحمه الله تعالى وارادته بحيث يبغض الحق الناس ويحب الضار ثم قال رحمه الله والمرض دون الموت فالقلب يموت فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل فله موت ومرض وحياه وشفاء وحياته وموته ومرضه وشفائه هذا كلام عظيم يا ايها الاخوه يقول وحياته وموته يعني الفقد ومرضه وشفائه اعظم من حيات البدن وموته ومرضه وشفائه ايها الاخوه في الله اذا سمعنا بموت احد نعرفه فضلا عن شخص مشته كيف سيكون وقع الفقد علينا إذا قيل لك إن خلانا ماد ماد انتهى من الحياة الغنيا وقعا عظيما على النفس إذا سمع الإنسان مثل هذا الخبر فيا سرى حيث يكون وقع موت القلب علينا وهو كما سمعتم أعظم من موت البدن ربما لا يتأثر كثير منه ولكن صدق الله إذ يقول فإنها لا تعمى الأبطار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أيها الإخوة في الله أمراض القلب ذكرت في القرآن تحت أسماء كثيرة الهم الزين والطبع والصرف والضيق والشرج والختم والاقفال والاسراف والقساوه والنزاز والكسح واللهو والنفاق اسماء كثيره المهم ان يعرف كل واحد منا مرضا فيسعى جاهدا في شفاء قلبه والمرض ايها الاخوه قد يصل قد يصل بصاحبه الى الموت نسال الله العافيه اذا اهمله كحال كثيرين يبداهم المرض ثم يهملون ويهملون حتى يموتوا بسبب هذا المرض والله سبحانه وتعالى لن يوشك ما كنتم فيه بعيدا اول امام الترمذي من الحديث ابي هريره رضي الله عنه ان عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال ان العبد اذا ارتكب خطيئه يكتب في قلبه نقطه سوداء ولحظ يا اخي ان هذه النكته لا تراد البصر لان القلب نفسيا انعز لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه ينكس في هذه النكته يقول عليه الصلاه والسلام ان الحد اذا ارتكب خطيئه ينكس في قلبه نكته سوداء فاذا هو نزع واستغفر وتاب فقل قلبه فإن هذا زيز فيها زيز في تلك النقطة حتى تعدوا قلبه وهو الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكتبون أيها الأخوة في الله كثرة المعاصر وعدم المبالاه بها تجعل القلب يصدى ويسكن شد يقبع عليه ويغطيه ظلام كثيف يحجب عنه نور الايمان ويفقده الحساسيه شيئا فشيئا حتى يتبلد وربما في الاخير يشطر له الموت اعاننا الله من ذلك يقول مجاهد عن الايه هو الرجل يذلب الذنب فيشيط الذنب بقلبه ثم يغلب الذنب فيحيط الذنب بقلبه حتى تغسل الذنوب قلبه ثم بعد ذلك نسال الله العافيه لا يطغى في قلبه ضياع وروى الامام مسلم رحمه الله من حديث شديفه رضي الله عنه قال ان حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فعرض فعرض متن سره ورفس تن وما اكثر الحثم في ثمة النساء في ثمة المال في ثمة الولد في ثمة الوقوع في المحرمات وحبها سره ورفسني على القلوب كالحطين كالحطين عودا عودا فاي قلب اسربها اسرب هذه الحثم نكسه في نكسه سوداء واي قلب انكرها نقطتي نكس هي نقطة بيضاء حتى تصير على قلبي على ابيض مثل مثل الصفا مثل الصفا صفات الملائك ثلاثه ظهره فتنا لانه رفضها ما دامت السماوات والارض والاخر اسود مربادا ككوز مجفاه الكاس المائل لا يعرف معروفا ولا ينصر منكرا الا ما اسلم من هوا هذا الحديث حديثه عظيم ويا ليت كل ويا ليت كل المسلمين يفقهون هذا الحديث هذا الحديث ومعناه ان الفتن والشهوات تتتابع على القدر كما ينسج الحصير عودا عودا كيف ينسج الحصير اعوادا صغيره عودا عودا هذه هي الفتن تعرف على الخلف فاما خلف المؤمن فانه كالصفا وهو الحجر الامن الصلب لا يعلق فيه شيء ولا تضربه فتنه واما قلب المؤمن فان الفتن والشهوه والشهوات تؤثر في قلبه وتشوه صفائه حتى يكون مربادا والمرباد هو البياض اليسير مع السواد الكثير فإذا سماد ولم يترمي ولم ينتهي اختفى أثر البياض الباقي وعم السواد والله المستعان وهناك وفق آخر لهذا القلب الذي فتن في حياة الدنيا وسهواتها الذي غرق في البحث عن لجته ولو كانت حراما وفقه وصف ذلك الكأس المدخس وهو الكأس المائل المنسوب هذا الميل كان في بدايته قليلا والكأس اذا اميل قليلا انسكب من الذي في داخله شيء يسير وكذلك القلب كان هذا الميل قليلا بحيث ما تتصرف اليه من السنن ثم استاد ميلا والساد ميله مع الاندماك في المعاقي ونسيان الله تبارك وتعالى حتى ينقلب وينتكس فيصير راسه في الاسفل يا ترى كل سيستفاد من شاس مقلوب مهما صببت فيه من شيء فانه يرجع الى الارض لا ينتفع شيئا هذا ايها الاخوه تصوير دقيق لاثر المعاقي والمخالفات والمنكرات التي نتساهل ونتساهل فيها حتى تصير القلوب عادا الله واياكم كلكون مدخنا لا يستفاد منه ويخرج البياض ويخرج السواد ثم بعد ذلك كيف يرجى من اصحاب هذه القلوب اقبال على الخير وحب للصلوات وامرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ونصره للاسلام والله لا يرجى منهم الا نصره لمعاصيهم وشهواتهم وفحش زائد عن ذاتهم وانهماق في ذلك نسال الله جل وعلا توبة للجميع وان يعيدنا واياكم من هذه الصلوب انه على كل شيء قدير صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين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 عليه غلاف وقلب منكوس وقلب مفصح فاما القلب الاغلس فقلب الكافر واما القلب المنكوس فقلب المنافق حرث ثم انكر واما القلب المفصح فقلب فيه ايمان وفيه نفاق يقول رحمه الله وان القلب المفصح فقلب فيه ايمان وفيه ايضا نفاق فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة شجرة كمثل البقلة يمزها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرشة يمزها القيش والدم تشتيه ذليل ذقيق قال رضي الله عنه فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليك إذا كثر الماء الطاق صارت بقلة الحسنى وإذا كزر القيش والصديق صارت فرحة نسأل الله العافية فعليك يا أخي المسلم بمداد قلبك بالماء الطيب الصافي المتمثل في الأقبال على الطائع وهجر المعصية والحرس على المجالس الطيبة وهجر مجالس الزور والمعاصي واحذر واحذر أن تمت قلبك بالصديق والقيش وهل هما الا الذنوب والشهوات والسهوات وصدق عبد الله بن المبارك رحمه الله حين قال رايت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها قال ابن القيم رحمه الله تعالى القلب يمرض كما يمرض البدن كما يمرض البدن وشفائه في التوبه والحلميه الثوبه والحنين ويصدى كما صدت المراه وجلاءه بالذخر ويعرى كما يعرى الجسد وزينته التقوى ويجوع ويظمى كما يجوع البدن وطعامه وشرابه المعرفه والمحبه والتوكل والانابه انتهى كلامه رحمه الله اخي المحسن يا من يبحث عن سعاده إذا كان مرض من الأمراض قد أهملك في يوم من الأيام ربما شعرت بألم في يوم من الأيام فذهبت إلى طبيب فأخبرك أن فيك مرض كذا وكذا ربما وصل إليك في لحظة من اللحظات أنك مصاب بالسكري وتذكرت ما يحصل لمريض السكر من حرمان من بعض الأشياء وإرهاق تشتمت نفسك ضاقت عليك الارض بسبب ذلك الخبر ربما حصل لكثير منا مثل هذا ولا يزال ربما يخلق مثل هذا المرض وما اكثر امراض العصر فتذكر ان مرض القلب اسد اذا كان قد اهملك مرض البدن فوالله الذي لا اله غيره ان مرض القلب اسد لاسباب اولا ان مرض القلب لا يشعر به مريضه وربما لا يدري مطلقا انه مريض كاكثر الشهوانيين اليوم اكثر المنحرفين اليوم من يعرفون انهم مرضى بالعكس يستخرفون بمعاطيه ويسعدون بها ولا يرون السعاده الا في طريقها ثانيا انها عقبه مرض القلب غير مشاهده لكثير من الناس عقيبه مرض البدن في صاحبها لها اثار جسديه بل تصل الى توقف الجثه عن الحركه وغير ذلك من الالم المحسوس اما مرض القلب فقد يصاحبه استدراج من الله حتى تكون الاثار والنتائج في الاخره حسابا يسلوه مساحه لا تفر ومواقف خزي وندم وثالثا أطباء البدن ما أكثره المستشليات كثيرة والباحث عن العلاج ربما يجد في يوم من الأيام علاجا لمرضة لكن أطباء القلوب قليلون قليلون فهم العلماء العاملون الذين أجل ظهرت آثار علمهم على سلوكهم وخلقهم ونسعهم للناس وما أقل لهم في هذا الزمان وأخيرا يا أخي المسلم إذا أردت أن تعرف شيئا عن قلبك وهل هو مريض أو هو غير مريض بسمح إلى هذه الآيات اعرف قلبك عليها اقرأها أكثر من مرة وحاول أن سجد لنفسك تثمرا صنف قلبك قبل ان سجد الحساب وسجد ما يسلوه مما ذكر وانت لم تصنع شيئا يقول الله تبارك وتعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال انفرصموها وَشِتَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْغَبُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لَا أَظُنُّ أَنَّ آيَةً فِي كِتَابِ اللَّهِ سَيَسْتَغِيثُ مِنْهَا الْبَاحِثُ عَنْ مَرَضِ قَلْبِهِ مِثْلُ هَذِهِ الْآيَةِ نستعرضها مرة أخرى قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشرتكم اهتمامك يا أخي اليوم بإيه لماذا يهتم المسلمون اليوم هل سعدوا اهتمامات إلا زوجة ينششها أو ولدا يلهو معه ويفرح به أو تتارة يكثر بها أرصدته أو مسكن فقط من يتبهى به أو سيارة يركبها أليست هذه الجمامات المسلمين اليوم آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعسيرتكم رغض الناس ومتابعة الناس وتقليد الأقارث هذا كله موجود في هذه الآية وعسيرتكم وأموال اقترفتموها وشرتموها في غير ما حل الله واموال اللي ترسموها وتجاره تخشون كسادها اما تخشى يا عبد الله كساد قلبك مثل ما تخشى من كساد تجارتك وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها اشد اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله سترضوا رب المره هنا فمن منا أيها الإخوة يثق في قلبه اليوم حتى يظن أنه بالفعل لا يقدم شيئا مما ذكر على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل الآخرة في همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانك علينا قادر اللهم اهد قلوبنا واصلح اعمالنا اختم بالصالحات اعمالنا وبالسعاده اجلنا اللهم امننا في اوطاننا واصلح امن امتنا ولا امورنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودميرسك اول كافرين اللهم انا نسالك باسماك الحسنى وصفاتك العلى ان تدين على صدق ما تقر به اهل المسلمين اللهم انزل على عذابك واردك الها الحق اللهم عليك باليهود الملعونين في كتابك اللهم انزل عليهم عذابك اللهم سلط عليهم ذندا من جندك يا رب العالمين اللهم اكف شرور اعدائنا بما شئت انك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تسلخ لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين